ولقد أرسلنا إلى ثمود أقاهم طالحا أن اعبدوا الله فإذا هم, فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون في قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل قوم تبتنون وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا نصيحون قالوا تقاتموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكروا ما مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان أصابت وكرهم أن دمّرناهم أن دمّرناهم وقومهم أدمعين فتلك بيوتهم قوياً بما ظلموا إن في ذلك لآية القوم يعلمون وأمدين الذين آمنوا وكانوا يتقون ولو قن إذ قال لي تأتون الفاحشة وأنتم تبخرون فإنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون